هل صحيح أن من زنى بامراه فولدت بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت وما الحكم في من زنا بأخت زوجته هل تحرم عليه زوجته وما الحكم إذا زنى بمرأة وتزوج أختها بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه البخاري ومسلم جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزاني بل ينسب إلى أمه بالولادة وعليه فيجوز للزاني أن يتزوج من البنت التي نتجت من زناه ويرى الحسن البصري أن الولد ينسب إلى الزاني وتحمس ابن القيم لهذا الرأي قائلا. إن القياس الصحيحة يقتضيه فإن الأب أحد الزانيين وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زانية به وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشترك فيه واتفق على أنه ابنهما فما المانع من لحوقه بالاب إذا لم يدعه غيره فهذا محض القياس وكان الشافعي يقول بذلك في مذهبه القديم أما في الجديد فما الزنا لا حرمة له ولا يثبت به نسب ومن زنا بأخت زوجته أو أمها أو بنتها لا تحرم عليه زوجته عند جمهور الفقهاء وعقد النكاح باق على صحته لأن النكاح الذي يحرم ذلك والنكاح القائم على العقد الصحيح وليس مجرد الوضع ولأن الزنا لا صداق فيه ولا عده ولا مراس وقال به ابن عباس في رواية وعن سعيد بن المسيب وعروه والزهري أجاز أن يقيم الرجل مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها قال ابن عبد البر أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها فنكاح أمها أو أختها أجوز أي أولى بالجواز وقال الزهري قال علي لا يحرم وقال أبو حنيفه وأصحابه إذا زنى بامراه حرمت عليه أمها وبنتها وقال به أحمد وهو رواية عن مالك ورواية عن ابن عباس لكن الروايه ضعيفة ففي حديث أخرجه ابن أبي شيبة من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها لكن اسناده مجهول كما قال البيهقي وهؤلاء عمموا في التحريم الخلوة والقبلة بشهوه لكن رأي الجمهور أن ماء الزنا لا حرمة له والله أعلم